مش حبيع الصدق بالأكاذيب ولا قلش للحمل الوديع يا ديب ولا قلش للدين يا أعز حبيب والصدق مهما عز في الأزمة مش حدث وانا مهما اعرح اقوم وانا مهما ودي بس قالت ويتحق ويلا انطر سواك بيكت بيبص تحمل كتبي تسدق يا للتقول بكرة تلقى الفجر بيشأشق بيكت بيبص تحمل كتبي تسدق تلقى الفجر بيشأ شاء انا في انتظار الصباح انا تدويت الجراح وخلاص نسيت اللي راح ومن جديد حب